Aguz min al shaytani al rajim. Bismillahi al Rahman al Rahim. Hal atak hadith al ghasiyah? Ujohu yom aizin khasiga? Gamle nasiba t'asla naran hamiya t'isqa min ayn aniya.